بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر واروجز فهجر ولا تم تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقون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 ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر 110. إن هذا إلا قول البشر 111. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر 114. لواحة للبشر 115. عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا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 111. عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين 112. ولم نكن نطعم المسكين 113. وكنا نخوض مع الخائضين 114. وكنا نكذب بيوم الدين